غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ربنا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 وقدمنا إلى ما عملوا من عبل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا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 فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم فدمرناهم تدميرا وقوم لوط لمّا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوُّ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا الله